قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكِسُ رُؤُسِهِمْ عَنْ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُقِينُونَ ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا جهنم ولكن حق القول مني جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ثُقُ عَذَابًا نَارٍ الَّذِي كنتم بِهِ تُكَذِّبُونَ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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات افلا يسمعون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 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا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 مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله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 وَأَرِيرًا مِنْ فِضَّتِهِ قَدَّرُهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوُنَّ فِيهَا كَأَسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ان هذه تذكره